साढ़े पांच टन सम्प्रचार सकाल छंगे डी टी बांगल्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 الله أكبر. الله মন হামিদ وذلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستهين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين به نوحا والنبي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي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 الله الذي أنزَل الكتابَ ب الحَّ والمزان وَما يُدكَ ل عن الساعةَ قيب يستعجل به الذيينَ لا يُؤمنون بِهَا والَّذينَ آمنوا مشفقونَ منِنهَا وَعلَون أن ن الحَّ أل إ الذي لا يمعون في الساتلَ في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 يَتُولِ الدَّوْسُ لِقضِيَةٍ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ وَاقِعُونَ بِهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَةِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فضل كبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور ان يقولون افترى على الله كذبا فان يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه علي مباد الصدور وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات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 وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعهزين في الأرض وما لكم من دون الله وما لكم من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 ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا আমি আপনারা দেখছেন বলেন রসুল সাল্লাহ বলেছেন তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ যে কোরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয় সেখ্যাশন ডিসকাশন সম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে আমরা অনেক গুণাহের কাজ করি দিনে আর রাতে সকাল আর সন্ধ্যায় কবিরা গুনা বেঁচে থাকতে চান কবিরা গুনা থেকে তাহলে যোগ দিন আমার সাথে বাংলায় দেখুন বড় গুণা পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستميم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين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 والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ثقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء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 لمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يطلل الله فبالغوا من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد وتراهم يعرضون عليها خاشعين مِنَ الدل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يَوْمَ يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من مكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وَهَلْ تَرَى سُوءَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِي إِنْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ لِلَّهِ يُمْلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يُطْلِقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ آيَةً وَيَهَبُ لِمَنْ يشاء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 كَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِنْ جَنْرِ لَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا النِّبَالُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نَهْدِي بِهِ لَنَّشَاءُ مِنْ غِبَادِ لَا صراط الله له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الفضوح حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كنها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستهوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وان لا ربنا لمن الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين لَهُ له من عباده جزءا إن الإنسان أَمِ مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصاب غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم؟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 ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال متركوها الا قال متركوها ان وجدنا اذى قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكتبين الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده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 পৃথিবীর বড়ো বড়ো আলেমগন এর নিকট থেকে ফটোয়া এসেছে যা বলে যে শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বাহান্ন এল ওয়াই ডি তিন করুন তারপরে আছে আমাদের তারপরে আবার তোমাদেরকে মৃত্যু দেয়া হবে যেসব কাজ আমরা করি তার হিসাব একদিন দিতেই হবে এই দুনিয়া ছেড়ে আল্লাহ সুবানা তালার কাছে হাজির হতে হবে যেতে হবে निवार सन्धा छटाय सम्प्रचार दोपुर बारोटाय बांगे बांगल् एम घटना जार मध्य निहित आल्लार निर्देश उच्छेद करा হুসেন মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম হারুন হুসেনের উপস্থাপনায় আল্লাহ দেখতে চেয়েছি আল্লাহর ব্যাপারে তাদের আইডিয়াটা ঠিক ছিল আল্লাহ